وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ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 ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتُهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا وَكَانذَِكَ عادَ اللهَّهِ فَووزًَا أظِيمَام وَيُعدِّبَمُنَافِقينَ وَْمُنَافِ قات وَُعَّبَ الْمُنافِ قينَ وَْمُنَافِ قات وَالْمُشكينَ وَالْمُشِكَاتِ الضَِّّينَ بِاللهِ ظََّ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 وَغَضِبَ اللهَّهُ عَلَْنِم وَلَعَنَهُم وَعدَّلَهُم جَهَنم وَساءت مصِرا وَساءت مصير وَللَّهِ جُُودُ السَّمواتِ والالْأَب وَلِلهَّهِ جُودُ السمواتِ والْأَبْ وَوكانَ اللهَّهُ عزيزًا حَكيمَا وَكانَ اللهَّهُ ععَزيزًا حَكيمَا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه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 وَمَنْ اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ضَلَّ عَنْتُمْ أَلَّا يُنَاقِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمْ أَبَدًا بَلْ ضَلَّ عَنْتُمْ أَلَّا يُنَاقِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَبَدًا وَزُينَذَِكَ فِي قُلوبِكُمْ وَظَنَان تُمْ السَّوْءِ وَكُنتُم قَوْمًَا بُوراء فِي قُلوبِكُمْ وَغَنَاننتُم ظََّ السَّوْهِ وَكُنتُم قَوْمًَا بُرااق ومن لم يؤمن بالله ورسوله فاننا اعتدنا للكافرين سعيرا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فاننا اعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والارض ولله ملك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 سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كلام الله يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ أَلَّا تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ, بل كانوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 ليس على الأعم حج وَل على الأعَجِ حج وَلا على المريضِ حرج وَمي يُطعِ الله رَسُولهُ يدخِله جَّات تجرم تحته الأنه وَم يطعِ الَّ رسُولهُ يدخِله جَّات تجرم تحته الأنه ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما ومن يتولى يعذبه عذاباً أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لقد الله عن المؤمنين إذ تحت الشجرة فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وَلَأُقَاتِلَنَّكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَّلَؤُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ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 لو تَزَلُ لعدذبن الذيينَ كَفرَوا مِنهُ ذاَبًاأَلم لو تَزلُ لعدبن الذيينَ كَفرَوا مِنهُ أَذاَبًا ألم إِذ جعل الذيذينَ كَفرَوا فيِي قُل بهِهِمُ الحمية حميةة الجهلية. اجعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين انزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين لا تدخلن المسجد الحرام ان الله آمنين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 وكفى بالله شهيدا وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه اشداء وعلى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 سيماهم في, سيما في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستغنى ومثلهم فِي الانجيل كزرع اخرج شطئه فَآزَرَهُ فاستغلظ فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع علي يغيظ بهم الكفار فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الذرع علي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قدمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق إلى الله